بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف لام ميم 119. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت 112. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 113. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصورهم في الأرواح كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي. 119. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ 117. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 118. وما يعلم تأويله إلا الله 119. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من رَبَّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لدنك رحمة إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا 119. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 111. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا 119. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين 110. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 111. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا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 قائدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فأكثر لنا ذنوب 119. عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاق شهد الله أنه لا إله إلا هو 112. وأولو العلم قائما بالقسط 113. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 114. الدين عند الله الإسلام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 فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَن تَبَعَنَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَّيْنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ 112. والله بصير بالعباد 113. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 115. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 116. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من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 124. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 125. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووف فيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء 112. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 113. إنك على كل شيء قدير 119. وتولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون أَنَالَكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 111. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 112. وما عملت من سوء توذلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه 112. والله رؤوف بالعباد 113. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 114. قل أطيع الله والرسول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 124. والله سميع عليم 125. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 126. فلما وضعتها قالت ربي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 119. قالت هو من عند الله 110. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 111. هناك دعا زكريا ربه قال رب هد من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادت الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيده وحصروا ونبيا مِنَ الصالحين. قال رب أن لا يكون لغلام وقد بلغنى الكبر وامرأة عاقل. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. 112. قال رب اجعل لي آية 113. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمدا 114. ربك كثيرا وسبح وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ يَمْنُنُ لَكِ رَبُّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 119. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 110. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ 112. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ويسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين 113. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أننا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمر فإنما يقول لهكم فيكون 117. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 118. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني 117. وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 118. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 112. فاتقوا الله وأقيعون 113. إن الله ربي وربكم فاعبدوه 114. هذا صراط مستقيم 115. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من إلى الله 112. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون 113. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 114. ومكر الله 112. والله خير الماكرين قَالَ اللَّهُ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 112. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 113. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أذورهم والله لا يحب الظالمين 111. وذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكي 112. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 113. قلقه من تراب ثم قال له فيكون 117. الحق من ربك فلا تكن من الممترين 118. فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا 112. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 113. إن هذا لهو مِن الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَعَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا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 فَإِن فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثوراة والإنجيل إلا من بعده 122. أفلا تعقلون 123. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهن النار والقرن. 119. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحافظون 110. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 111. يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك 119. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في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 أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم.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 وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان سيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا دانين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن ت 118. اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 119. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق كل ما معكم لَتُؤمنوا به ولا تُنصرونَه قال أقرؤتم وأخذتم على ذلكم إصر قالوا أقرؤنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 110. فمن تغلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 111. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكوه، وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما إسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من رب 119. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 110. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 119. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 فَأَمْفَلِ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ ذَابَ وَلَوْ يَفْتَدَاهُ هُلَاءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 110. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل 121. طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فات لوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله 117. تبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 118. إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 112. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 113. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 114. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف 119. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُشْتَقِيمٍ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 113. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 119. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 110. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ فِي وَمَنَالَهُ يُرِيدُ بُلْمَلِ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 117. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 118. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار لا ينصرون 119. بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُطِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا وَبَأَوَى بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَظُلِبَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ 124. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 125. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة لون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 117. ويسارعون في الخيرات 118. وأولئك من الصالحين 119. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين 119. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 119. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت, أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ما عنتم وَالْدُّمَاعَ عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخِفِ الصُّورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْطِلونَ هَאَن تُمْ أُولَاءَ وَلَا يُحِبُّنَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا 114. لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط 115. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم 129. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 119. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون 110. <تصفيق> إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم رب بكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبر وتتق من فورهم هذا. 119. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا الْبُشْرَى لَكُمْ وَلِتَقُمُوا بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ولِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ رَبِّكَ وَسَارِعُو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين يُمْفِقُونَ في السَّلَائِ وَالْبَلَائِ وَالكَاظِمِينَ الغِظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْتَنِينَ 119. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 112. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 119. وليمحص الله الذين آمنوا 120. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وَمَا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 113. أفإن مات أو قتلا 119. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضل الله شيئا وسيجذي الله الشاكرين 110. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه رب بيون كثيرون فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين. وَمَا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وثبت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 112. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 113. ومأواهم النار وبئس الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذا حسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أرادكم. ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 112. والله ذو فضل على المؤمنين 113. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم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 بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق 117. يقولون هل لنا من الأمر من شيء 118. قل إن الأمر كله لله 119. في أنفسهم ما لا يبدون لك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 119. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا 112. مَسْتَذَلَّهُ استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 119. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَفِي لِلَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَوْفِرَتُم مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ قَيِّرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك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 وَمَا وما كان لنبي أن يغل 113. ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة 114. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا 119. قل هو من عند أنفسكم 110. إن الله على كل شيء قدير 111. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ارفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 112. والله بِمَا بما يكتمون 113. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 112. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 113. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 112. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 وَمَا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بِاللَّهِ بالله وَإِن وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 119. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير 110. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 117. مَا ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكوا عذاب الحريق بِمَا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 119. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله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 لا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 110. وإن تصبروا وتتبعوا تقوف إن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تفتمونه.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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكر يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فتنا عذابنا. 119. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا منادين ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فوفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ 117. ربنا مَا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 118. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو ثب عبكم من بعض، فالذين آجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم.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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 116. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نجلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 صلق الله العظيم